مَن يَبْدَأُ الْقَصَمَ يُعِيدُهُ وَمَن يَأْتِ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ يُنْزِلُهُ أَمْ إِذَا هُم ما الله كل هات بو قُل لا يحيطُ ما في السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ய بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نُنَزِّلُ وقال الذين كفروا آء